والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وتباعه وموالاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 تَهِ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْأَتُونَ بِهَدِيَةٍ كُمْ تَفْرَحُونَ أرجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذل ولنخرجنهم منها أذلتهم وهم صاغرون قال يا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 وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كادت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصر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 أإنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون عشرين وعشرين بقول يا كم تني أفخر وحنا كم يدي عشرين هذه ناس كنا سبع سنوات تصير سقال يا لغاتنا أياد أطبوع عشرك وكوامه أياد لغاتنا هي تدب أطبوع النمل أياد شني يا كم تنان النفسية <تصفيق> إلا صورة النمل كامل عشرك وحوكه يزيع عشرك وريجاي وعينو قصة النبي الله صلي عليه سلام مع الهجه ايينو ذلك جيرني وحين مريناي مركه النبي الله سليمان عليه السلام انذكر كرماري ري وجنودك يا عيدمدي في الفيرفيريي وغردت كوايي كل سويديي خذ الاركمايه معها والصبابا هاني جارك لما سايسغام مبن كل كعودك يويمين يسقو تديد ادا فول إلا على عيابو لا يقاو امل قورعو أموح جاءت ليمة، كل كعك مسؤولك إذا ما ديسينو كرمير وصوور رجل الله صعدو، واللجمة مارما، أعتك إذا ما لاقا تيرسنا، استيندان الآن، خير نسنت فين، عمركو تغيه وحي الله قعدو، كل كعور وين واتي لييمة، خدودك، وجيتك بصباين، وجيتك من صباء بالنواين يقين. إني وجدت مراتاً تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش حذي وقرت يدي مليكة صبا أي سوالبغوغا شاكي إنتي باحديد دمي دينها وعيها إسته وحيها دموغا شاكي وقرت يدي مضين كايدم الليل وليس بواحي جبعي مكان نبي الله سليمان قرت يديد وقرت يديد وقرت يديد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 haddii kum qantaa kaliiban kela taaydaanale min kaadiin kamid sannad injiga aadiyo tahqan wax loo yabaa ayaa laga faa'iideysanayaa markii markuu seegay waabanta lama oran waarunta lama oran waalugu baara ayaa imtihan ورداً وقرن النبي الله سليمان إشريهود كهانا مر بعد وكوك الفاوح ساري ورقدةٌ جذبيه سحجم له وكوك جذبيه قارس لانثي دات جلطة ليه أيشيلان وقلو كلا سنجين فريشة بنتو بقالو إنه ورقدة نفته لا كرهي له إشكون لاركى تفادر وحي وضع هذا الأعمار ومركزه قد بيادنا سانا تحقيقين كل ماذا قال النبي سليمان وحويري سننظر وأن دور الدولنا أصدقت أيها الهدود إن أدخل سيفتي فيما أخبرت وحي أتكبر بحيثي ودعيت أطشاكتي إن أيفون أم كنت إن أعتعي من الكاذبين أعمالي دار وكما كيران مركا وريما كل كان له وردما قف قال له غنيهنا ما فان تصح حق وتثبث لسمايو وكيل الرب قال كنت اينت اي كاذبا بينال من الكاذبين كمذا ايان كلا حبسني اليوم سالوا قرغبسنا هذا هجولا في كتابي وغدا ان قريلا هذا مثلك انا فالقه ورغديف إليهم إسلان تيضادك هذا وردوا الدريسة وقالديب ثم مركزو ديب تكاكدال تولى ديبوها الجوكسو أنهم حقوضا يعني نوقينو شبر كانوا وذين لغو بهن ورقضا ديبو دي بوتكول خيان لغو ومع ذلك شكاك باللابان دونتا خد الفئل كلسوه فانظر دور فدوزها داتاي ماذا وعي، يرجعون إسو الله باللابان ورقضا مركزو دكاسو ورقد أحمر أيه إسلانته وح يكول هذا شو وذي الله شقيه يكول هذا لان ورك الله سويسو كوبه ورك قد يمر كسيدي بويا لي ورك قد يبو الأرضي تريشوفكلي وحول لا أك تي مال المجلس الوزراء إسلانته يوالي هذا الله شقيه مالنا يكولن ليهين وحول لا أك تي ورك قد يسيدي هذا كوتوري ورك قد مر كيكوننا عداينا إنتي ورك تبوغ بودي ما كان ملبوغ لقيزنة وين عواكنا حارض سلطان وعيت الملكة صفا يا أيها الملا أمان تقدم بيسيد وعطني كلمة ملا حل الحل والعقد في البلد ما كانا دتك حكومة أومدوك كان عضو أيندها بؤية أعدية قال لك أن دتك للهم وعني رجال ليها ومجلس الوزراء حذر وح لو يقان فيؤير في واحد لياء يهال ملا ماشي بعفل جوجي وذاي عشنا اختيارها إني أنا كمريكة دي ورقي واحد الردي إلي أنا كتاب ورقد كريم ونكس كلمة كريم واحد ورقد روس فيزي نبي الله إسليمان مجن وها نبي نوها خسول نوها بقصد يبلو سوكي ليه بقصد بالله ديو اضل لمريي خط من اول لوو دوفتي انو لو دوانكري اذا ورقد خاتما اخيرا او صعيقا او, او ادجيزا ولدينا فوشو ورقد عاد يا ما تشعبكو يسودرو او لا بلا با نو مضمونك قرن, قرن ويرعدي كتاب يا بلوي هلا فري النقطة فاعل لجزئي إنت أنا كطالا إنت أنا كطالا وها كطال من عبد الله سليمان بن داود أيه ورقد كسعة الى بلقيس ملكة الصلا وماشي ورقد كتجزي هي ماشي وسعود تحديد المسافة على سمائي والق ماشي كتمدل الجري ماشي وسعةنا الجري أما مضمونك بجهدك يالا بسم الله الرحمن الرحيم أيها كبه الله تعالى وقالك أول قد يمامل يقف مسلمة ويحقه سمينه وينه كتير سلمك عايبه وقوحس كذو سيوه بواح ورقبته قلك أول قد يحقق بكم الله سلام بوك عجيه سلام تمرك وانما تقاليه وفا المسلمة هين لو مرد كرايو وحجي بها سلامه الا من تبع الهدى وكان نابد غاليا اما ان لو جوعيه مدن وإدين دونك أكله. أكله. وحي دين الله قد يميد راعه اي نابد قالياه دنك كله اخرنا كله وحي لميت الذين امنوا ولم يلبس ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم متد ذكر انت يا رب ما هي ان شرككم قدارين كله والسلام على من تبع الهدى واطير نبيك عليه الصلاة والسلام ملك الرومي فارس ودراي وورينج ري هنوك أباك يمي نبي الله آدم بالقوس وأن ببيعي للك دقا فإما يأتي مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يظل في الدنيا ولا يشغى في الأخير كل هنوك أباك في رعا نبيك أما بعد ملك ما شئ كابتينيديا ما شئ سعوتي ما انت الله شاكي فلا تعلو علي واتوني مسلمين انت كلي اكوتا لي ايه ماذا عنيق سليمان اذنك هو قانسا هنا ايسوكي تاقيل فسول باناي ايب صدري قوة الله باي قدام بيسا ايقو ما في الليذين ايقو ما نيسكاعلين كارتان ايش بيبو ايه ماذا ايقو اي ماذا, ماذا فاضغي الا تعلو علي واتوني مسلمين كلمة ياب الأول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إسلام كوعك سواين وكفر يو وعكس فريان وين سنجيم حتى دت كإسلام لمذا شاكان يا المسلمين تا وين يقطان إياه دت كا إياه دولة إياه دات خودا إياه دال اوضاع بشر الله صلى الله احوال شخصية اللي قيبه ايضا فالك اوامر لنلوميو سيد سليمانو هذا اللي ارى إسلامت وعيتر إني ألقي إليه كتاب كريم وقد صرف بدا وقد قيسا وخاتما ووقعا ونعادي أحاين نموين كتمد باكور كي يقول لك سوري داي وحي سوري داي لما ايضا مجول بي فعل كوبين عيسي سال لما ارك وحي سوري إلي. وحاني قال لك إغي كتاب كريم حاكو يا الله إنه كتاب كريم كا من سليمان بو كيم وإنه كديسه حاكو يا الله بسم الله الرحمن الرحيم لو قبل باللوضي إيا الله تعالو حكبغينا علي أنيقا سليمانا كركيقا حكو كبرنا أو حيسكاكا كردغينا حيالنا اللمين ماذا حاتاقين وأتوني أمره إيه ماذا مسلمينا إذنكو هو حتى يريئي مادو انتانا لودي إذا بلاتك بكتابه والغطة إذا حدامتك كان فألقي خطاب كيفي إليهم فألقي سياح إذا مدى إذا أوريد ثم تولى كجهدسو ألهم حقوضا كجهدسو عايز كرتاقين إذا ينكو أركنا ديبو قدروب فنظر دفدات وحاة دورتان ما أريق ذاك وياي يرجعون أي آل لنايان في موضوع الكتاب، ورغم أنك لجود هذا اليوم، قال: بلقيس وعيتي يا أيها الملا مجلس الوزراء ما خياري تقي مجال هذا حكومة إني أناك، بلقيس وحلي ردي إلي أناك بلقيس كتاب خطاب كريم وناجبا إنه كتابك من سليمان بكيم، وإنه إن مضمونه قريش وحكوا قال حدي الاخر يوم لو بان دي جاي مجلس الوزراء واكو قال بسم الله ان لما بيو سكشدي ينكو سو دري ورقه الله الرحمن يا حريص يقولون كزوده غارته يا حريص الرحيم Muslimin, idinkoo ku wogaan samayaa warta damarkii la aqriyay madmoo khaadiina looga day islaam si waamarka wahaab laaysa sidayna taawana sa hikmada iyo waxan fi muqradiyay katala sheego inay qof wey dadkeena ka tala qaadato oo boqornimadu yada luguma bilaabin كلها إدارة لماذا؟ يسد سيدة وعمام الله قاميو سيدة ناك توتقى قالت وعيت الإسلامتي ورقا دي ملكي ميلا يا أيها الملا أخي أرسل دوادا أفتوني إيه جوابا في أمر أهرين تاني هايستا دا ورقا دان لا إيه صدري كجواب إيه رأيكي نانبانا كلها إستشارة داتك دا كوه لي لترجل حوائد بادن بيلاذا أولا مثل هذا هذه لا يصدق ديجوا ولا فلان قيادة دومي مايسو أما قف كحاكم كم هذا هذا أما أنت مذا هذا اللوياي أما الدوينها قفوا بعسوات قي شجر أو مثل هذه واحدة مدللها تقدير نوع وجود به يقوسون وهذه حاكم ك عدد كلا تشتي كل صنيف هلا ليس Nitka ujen baa lugu Gudbinaya, binajja, għadda korba l-lugu ega, farta lugu ta' għaja, lugu leja, jinninkakan, nintaravodagia, dabnimokobama. Fakan mahaqka dalanajja, marka dumadda, l-lata' jati, kassuali aburrantaj, sa' uabtina l-herjaj, wahaqka hoggan, هذا أصي وألاشارة، وعיתי رافطوني، وحديث جوابان، وكأغلى كلا يجيبان في أمري، أنا كحارض أنا عجزت وركضت لا يصدري. كنت أصي ذات كودي في سارة، وعיתי ما كنت ميه قادت عطني دعسان عجز، تلو حتى تشدو يذكرنا الخيار تؤدي عجز، عدد كيسات دورتاي، إمام الملكي مسؤولية إلى عين، إلى تجدجين تماذان، كان وظايفي عسان. Annika, guanser lebon, nimen on dek daga, ofgarisani. Kuka se emma rahu huudburtei, amma warka ugu mit mid viejä, oi tiram guan lakea, ibzeda, kovat formajzaj, kumma haagarit, kofat Karo, formajakas. Karu, hajraden, jakob dagansi, mamaj, nehannu, anna ga ulu, كل قداد عيداً هي خوب هي عتاد هي الدو هي غق هي قادة اللقود تتلينا يا ميهين قوة يبقى رباهنا بعد ذلك اللقرية حقه دقال قاندنا سوأولو بأس شديد إنه دقاليها نيهين كما الدربا أو توابرا أو دقاليها ما كيف يسكت المامين ولي جيدة قوية دقاليها المامايا وهو هي ضعف يوسن كوغلينه bogor ka aron amar iyada la adeegale xobiye adeegna nugdaanag kulka raayigooda waxaa laga fahmi karo iney dagaaltii ma maaya haajiraha waxaa laga dareemay warqada suleeymaan xogaa cadya ka la yiri hadhu ka tagina kulka ay laga danqaday warqado ay ku taala kulkaan ninkan xoog buuxaagtay anaga ee ka yinday kulka qow ulu wa qawlu sahiba qawlu al-basindagal shadidindaran sida markay dhankii kale ugu galiyey bay xayigiisay utiri goosan maayo wal amru talada ilayki adaa iskale fandro ka firso madata amri waqna fariisum farma di ma amran hatta tashadu talaydanu jogin gaari ma yagoankeda ataliya bal بقرات أمر أذيك عليه إذن أنك أكوهين أذيك أم فيرسو وحيقول أنك كل له فلن أنك أنك ده حرم متبادلة إياك لسوني إياك إرامبا ماشي كاللاتي وحاوة أهدسين مشاولة الله وضعتشد رسولك عليه سلاة والسلام إسه أفضل خلق الله وحينا كسودك أي أيها الأمر وشاورهم في الأمر لي. وشاورهم في الأمر لا تشاء مسلمين تأكذعتيك وجودي ماذا تلقي هذا غنكيزا فكان عليه سلامة والسلام كثير المشاورات حتى متاع بيتي مع أنت أقل كتالا كاس حجنا كنا كاس نحجنا كنا ودي في جيل أفضل خلق لا يبغوها ويبغوا كسرنا مشاوراتي والله أمري كل قادة كمومين تأنا ويا له اللهم يا أيك كتيرا وأمرهم شورا بينهم ومدت تلا دوضا إسلاح لكتا اي فلان قيسا اي مسلحاتك دوضا كواسا الأماني قلتا كلمة سورة اما تلوضاقا وركن كميدا من أركان الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية حدى يجيرتو إسلا تشيغواتير في رشع الدولة دوكتا قانتهي كميدا ساني ناكتو هذا شيء قالت وحايتلي يا أيها الملا إبارة يقول بني سارك مقعيالكو دي شاقي مايسو أخياري أفتوني إيه جوابا في أمري أني قارنطاني إيه سيتدقود هذا كجواب الحيا ما كنتم ميهي قاطعة مدقوصا أمرا طلا مدقوصا مانيهي حتى تشهدون إلاد جديدين كتي مادان قالوا أيها نحن نعنو أنك ألوبوه حبا وصاحي منها وألوباس فقالبا وصاحي منها شديد دارا والأمر تلذي جو أنك هي جنانة كي جفا جفا دا إليك أدعى إسكاله الفندوري أدعى كافر صو ماذا وقع ترمرين إن النفرج مركع يدا بهدي كلمة اللود جاي نبت على كوتل سيبلك بعد ترينك عن عيدا كيسة تلذي سمت غانا حدادينك عيدا كيمي تلذي نتغانا كوسمت غانا كل كأذول مسهمين هدي لو يقول على القرآن جاكو بس هو دوشين سكت أمام شيء. ونرى على مثلاً هذا ولا سهل هذا غرور داكوجي. هذا سلوين هذا هو اسمه ريفا كوجيرا جبورة كل ك هذا ولا مسهل هذا قرط وحيثي إن الملوك مغردو إذا دخلوا هذاي قال قرية تغلبت المتنزوما. هذوني كي تقال كي O suvare eno ku kado, afseduha magala di gulinni ma iraava, magala korkeiden luut derlay, dema tai, takmadi aqala di bababai, tuja di barhjmatay, takwo ini ba halak samay, kala tuhajiri, inna muluk abuqara da, ida dhalou hadei kalan, kalya magala dagan, afseduha waqarivan, silayelan, wajalou hajelan, aiza ahlia. دقم هذا دفقة هذا قوة هذا شرفة لو أذنك ولا أذينك وارونت وحيمامو الهيئة العليا دمينا ولا حكومة وهذه في كم بيقولون أما الله أم بطل لا تعلمه فقرة يلا تلي ياشا وحوقي يلبى القبيرة يا شعبك يا دمينا ولا مامو إذا وحيتي يقولين أن ملاذة إمان تفقان كسد ولا يدين ولا قبيرة يا ولا يدين ولا بدر يذوينهون وادغمايا كل كديفاتلا سال على جرن ميزا وعثروا كذلك سدوا بقردة لوجي بيني أيامين كان ورقة وطية داد كيزا أي فعلنا فلا يوم كل كالتقال نذكر كل كالفتات هذه أغلقانة كذا فعلي تقال الله ما أرسله لا ما ندب له من اللوجود رينا وقت حتى يقلده ساتو شيجو شهلانة أضيّاس المجالد الحكومة يحرك بالله علينا كل قادات كي ير يرينا بالله تشن علينا كل كذا قال كثرينو قالوا عايزين إن الملوك أبو برة إلى دخلوها دجالا قرية مقالو أفسدوها وأخرفانو مجالو قد قال لهمي إبر بايسا وشده هذه مصانع هذا دا نحن كذي جري هذا شيء كذي مكاتب هذا وبمنايان وجعلوا عيلا عزة أهلها قريادة دتك يا دكوا وددين وقالوا أنو علي والعقد هذيلة كوا ضفكو بعي الله حيري الله حضروا لا تمو لا قرعي أي وكذلك أساسا دين شغل بيفعلوا بي قرضا صمين أيام إن عديري عقل قوذي في عن انتي أنتي وإنني أنا مرسلات وحنو درايا إليهم قرضا ورقد صادرتي بهدية هدية عنو درايا محلك الاجاية in ku haddoona dili yahay oo rasuul yahay oo nin diinadu Alla ku xiran faridono laamaana dadka u ku kale kulka xigmad iyo imtixaan ay sameysay yar hadiyada loo diraayo hadiyada dadka adoon ku qannin diinet on du yadonay oo alla sodir saday oo diin wato la la madda galmi karo quwatu llahi walajid qoyni aniga mursilatoon midiraysanahay ilayhim qala warqadan le bihadiyatin tagbanu diraya fannadratum mid dowraysanahay koranayso be ma wahay yirju mursalun takan hadiyada u dhigay ee adaga soo ايان سوقايا مركا سان جوابتي وحين يني اللهي كدوانك تره تلا فرافرت اللمومك قول قاص يا لام يا ايلام يرجس قدرتي وحيار يديرتي نقاقي ترن هذا سليمان للياي عربسان نكاي بين يانيك مرسلاتن وحالو درايا اليهم سليمان يا درتيسا في هديه درايا هديه فناذرهوم الوا عن يا بما وحي يرجع لصلابتان المرسلون وكوة الله ديري هدية ديه سليمان قرتي واتنا فلما قرت جاء أنك هدية ذا وذي او يمد سليمان مركو او يمد او يري هدية قوة ذا او اي نكتو كيابي كي. قال سليمان وعو يري اتمدونني ما انه سليمان بمال ادف فما وحاقه آتاني الله إبايسي من النبوة والرسالة والملك والعزة والجه وحا إبايسي أي خير كفعنا بضا مماك آتاكم إذنك الأيديسي إذنك الإسلام بايد حو كنت وحي روحانتي علي ستان مواذ مبيالته مواذ رسولته مووي جنه إيسيا بشر باش حو كنت وحوشرا لسليمان من الجن والانس والطير فهم يرجعوا قل كانن كزغراص دون لا ترى سله فما تعالى الله اللوح اي شيء باقين مما وحو اتاكم ايدينك ألا يدين شيء قل حجائنا لانك قادورك حققي انتم ايدينك ايادي هدياتكم سيغدر اصادر تن تفرحون وكفرحا إنت أنك لورا يللا أبو كي حد يدوي ذيوي إليهم إسلام تي يدك هذا كلوكي حوضا جودا فلا نأتي أنهم داروا وحيه والله يا إنكوا إيمانا منايو بجنود عظامه لا قبله ود أي أن لهم ناكتوس جنان به أيضا مض رجع بشر يحكوته أنا جن البشر يا جني يا إنسى يا شمبير ملاك بايراش قاين إذا كل خيرك يا دولكا يا فارت الجهان اقيم منايا في ورغلي وحش كتت وحده انو غير ولا نخرجنهم من قالده سبان كزارايا منها ما قالده دكن يحيين ادلهن ايغو قخوتيا وهم فلما قرأت جاء او يمد حديدا ننكي وذيو قرأت سليمان او يمد بو قال سليمان يريد اتمدونني ما وعده كوري بمال حوله فما وعه آتاني الله اي باي سيي سي ايا خير كفيعا مما وعه آتاكم اذنك اي, اي باي بل هنا هديئ اذنك قطع تورك اتما بجلو تأخذنا الصدرتين تفرحونا يوحي ذي الله تاي وكفر حاية أن يكونوا يوحي لماها الله يأخذي هذه اليهم بل قيسية رقية أولى الله فلنأتي أنهم وأن أولئي من دون بجنود إذم لا قبل أول أي اللهم أصبنا قيسية رقية بالجنود إذم ولا نخرجانهم بل قيسية دولة دولة منها magarada san iyo sabo oo ka saareena adille tan iyago rafaasan oo guuxootiya wa humiyaga oo saagiruna jaway oo dug ku baxay inta marku nin fiil la su'aaliyay guddi kibowal shaqayn aya kor boodan في لوت ابو شايشو ولا سؤر سليمان مركه اسلامتي يدد كاديل نون حدان ليمن عيدم ديغو كيناي كرك مركه اسلامتي يم حجي دي بع او سليمان لا ادي بو سليمان لي هاي ولا تصبح سماينا هي, هي ناك جو عن ربائن تي إلا الا يسوكا لكمبر كيكو فريزنتي وكاكي وربحنتي كوماد حدد كو ولها عرش عظيم كنبركي ناكتا وعكوحو كنتو إيا كرسي قايدا حلا إيسو قادو حلا كينو كلك هاوش عن نكي قبن كل هوكم يدي ايدي جيت كيكوشو جيرتا وعال رباء كنبركي اللباب بلوت ناشى هاوش القصعوتو وصنعو يامنا إيا الشامل سفرك عادي قاعدة اللباب بلوت في هذا المعمود بالله سعلا كلك ايها كنبركي كي كينة قال سليمان وحو يري يا أيها الملأ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 وقالوا على يرئيساني يرقيت كينا سؤر دايو سلام ملك النبي الله سليمان طلبك سؤجه دي قال إفريتون كلمة الإفريت وعبارة عن الشدة والغلدة والدها والمكر وحدران وغنقستر والحب إيا عقل إيا تخطير إسكر درصاته و هذا يقول عقلي أقلي هي مامول هي قرص هي حكمه هي دعارة تلاقوه تكجي كأنك استلول قال إبريتون قال جسر من الجن كمله أنا أياتيكا سليمان كرشيكا. كرشيكا يوحكو أنا جا سليمان تيكا صلايمان كولايمان هي عشجاء كرسيه وحكور وكل ما أنا كنا أيها يا طرا انت ليك بدو كنا قبل أن أنت ضومة انت عندك برجوس من مقامك كرسي جا جه ما ما يدوه سبعة دي بعش قدر للجلايا طوركينا واللقطة جاية كل كوان مال مالين نسكت سعدهم كنا يوم وعندم بركي سن أي لي وشامل كنا يوم والله رب الأضلاس هذا لحذا الملمود لح سعدهم كنا يوم لحذا الملمود بين مصادره عين لح سعدهم كل خاص ولي باسر با شعير وإنني أنا جايف ريدا عليه كرسي كسوق هذه لقوي أمين لما لو بعياي مجهود من سوقاده أنكو سوق مريم قارئي مجن أمين بناه كل شيء بكرة ده عنك لو كسر قد جا وإنني أنا جا لقوي بناه من حقل أمين ولا مين نقول الله سليمان عليه السلام قاس لغيم دادي ليس أريد عجلا من ذلك. ويجو بالنساء لعذاب. ما كان دقدق اللي هو كان دونه. ويا دقدق هو كان يكره. نبي الله يا سليمان. إشجر نفسي سواء نبي عظم. إلى أنك ولن رسولنا مستجاب وجاءوا أحمقان من الله. حاجة بالله كاركة. كل هذا يأرينا صعوبة. أذهب أيك بهذا الشكل معجزة أي نقطة يا سليمان ووليس. فقال الرسول إساق صاحب معجزة خوش يقولك إساق سليمان أيها إسفقات غاضي قال الذين ننوحوا يري إنته أكتيس علم أقوني أهي من الكتاب كتاب كي بيه سليمان كي يقلن أبدا إساق الرسول ومعصومة وصاحب الوحي والمعجزة أسماء الحسنه بو أغريي اسم الله العظم بو أغريي يلحب الدرسة وطوقي مالك بارك ماشا يالا ماشا موحكيني كرا قول رب ده الله مالك اله حول قضان ايو بكلمة يكون يكون كل شيء هاو شيء الله يودماتي قال الذين موحويري عنده افتيسة علمنا قونوها من الكتاب كتاب يبا يقيني طورات داودنا سهور با اللغودة جيه موتو كوريه طورات وابن اسرائيل موحويري سليمان باو جوابينك وحو يرهداد عفريدو تريلح سعب انكوك ان ايا انا انيك سليمان ان ياتيك كولايما به كرسيك قبل ان يرتد اليك طرفك الا اسم قبطي لك لقاذي اللي مخصي واسئله وحكو سمين جلي صدق الله اذ يقول وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر وما امر ساعة الا كلمح البصر او هو اقرب كلك الملعس الله أحقق قفته أنا أكوه كان اللي بغسيه يسجل أصلادي إلى أبو أغريه كرسيه بها الله صغير لبطي هورتيسة اللي صغير لكي شكادي وليما دمان سيدي بها الله فضل يا سليمان هو خوارك جمبركي ناكت هورتيسة وحكا قران دون ترى انطلبك سليمان لها ربنا جيتك كان فلما قرته خاءارك سليمان هو أرشيه مستقرا استقاسك عنده سليمانك تيسا قال هذا من فضل ربي لا جن بان سمين كاري ولا بصر بان سمين كاري ولا ملك بان سمين كاري ولا مخلوق بان سمين كاري هذا من فضل ربي نبي الله سليمان قالوا لنا جاي كل كل كيو هورانا يا اي كانا يو وكيلها سداصل رها هو فضل يا قيرو وان الفضل بيد الله يوتي من يشا وها فضلها كأنك لك مجره كأنك أبو كجره قبكوا ربونا سياء وأن الله نافره واسأل الله من فضلك إنه تغضي إبداه النوار كل قاسو سليمان يري قال سليمان ووحو يري هذا تقدق كرسي الله كاني وعكر من فضل ربي أني ربي إليه أفورتاء رسولك إقردكي الذي يشترد بغني كل كا حزانك يا قلده بسمينا ونجدي له ذا لي يبلغني الله ويجي ربيا أشكره ولين الله كم هذا أم أخف وكل كا يا فدني يا يا لقانا وإلى دوم هذا لقانينا ونجدد هذا وحوي وحوي بكرة إجا يا هنا حد كا يسعا وشكريو أزيد عن سليمان أوكال و ادال خيدا إبا و عليو يئ انه انتو كبرو و يرا قانتيدا يغرب كايدا تضمنهيدا مسكه يديمان كايدا سيدي لورن جيري جاد يجهلي عمرك عذرك ان الله بيه فرق قاد كل خاصه ييكو داتك الله بيه فرق كل خاصه و خي غلط يفضل ربي با لو دافا كل خاصه يلبلو وني الهو ايجي ربايا بلين المهدنة بو أم أكثره إلين جسر الملاحظة لو كرت حداد شكر سو يذوق القبضي حداد كفر سو يذوق يشاي وأمن شكر قفك ربي أمهد نقي فإنما وعك لماها يشكر وعمهد نقي لنفسه لمطلعات النفسه والله إن شكرتم لأزيدنكم بو ما يفعل الله بأذابكم ان شكرتم وأمنتم قولك على شكره وليمان أذيكوا أنفعين مركزك تكتدنا على إنكارك وكل عدي ومن كفر قف إلى جسارة الله هو كلا هذا يستوى وما هذي مدوية كيف رأي سلوين هذا فإن ربي غنيكريم سليمان بعد لايا فإن ربي أنا ربي غني الله أم كذا كهودنا كريم هبدهم تسيخ لاينودورا ناي أنا سليمان إنه وسغر كين الله البريه كم بركينا الله كاين اي راجحه لكن اراكن واجرت من باجري او وقري وخصنا ولا يري لكن او شهر سرو او شهر سرو قالوا اي نبي سليمان قرت نعتي أيوة يا دتك سواده ايو يا ايها الملك او يا لو ايوكم كاينه با ياتيني الى من ان لقوهت باشيه كرسي هذا قبل اياتوني ناقش يا دد كان لا سخود مارتين كودا كور ايغو مسلمين خوهو غانسميا انت يني من بنتونا يا حديم ادان اسلاما حرم ييشين قال عفريت من ادقو انقرب او أن من الجن كملا ايا يي انا انيغا اياتيك سليمان قولهم به عرشقه قبلان تجوما انت جن كيجوكسن من مقامك حفيز قال وحقوقو كوندو ايني انيغا عفريت عليه عرشقه لقوي حقوقك أن النلة أيانا يمين أمن واحفر مين؟ قال وحجري الذين عنده أكيسة علم الأقوان أهاي من الكتاب كتاب بعلمي سيقيني أنا آنك أي آتيك إفري كلاما هي عرشك قبل أن يرتد إنتي ينلافن إليك هذا الظرفك إشهدك لقاتي إنت هذا نسبقب أم هذا اسبقبتي إنت هذا نسبقب أنا كوكين أيه سيدي ودا به لبري كمرخينه ددك بالو كان يكلم حلبصر المنعش بالو كاني فلما غورتهو حاس سليمان ركي هو عرشغي مستقرا ايشو قوسغان عنده ارتيزا اي قال سليمان يري حاجه سيغان وحلو مامولاي من فضل الرب حني الربي كلديس اي كميتاي الى انا ووسا اي ووسان فلايا ليبلواني يبلوني انه يجربو اشكروا وإن رب أم حدنقه أم أكفره إن جسال كبريون قالوبه ومن روح شكرا أم حدنقه فإن ما يشكر لماها يذكر وحو أم لنفسه نفسه سمصلحه ومن روح كفر قالوبنا فإن رب أنيقى ربكي غني ألا أم كيسا كدن أم حدنه أم حدو أمك السامية أنا وما كردين هذو حقنا حق بعمايان يا يهانس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فينا ربي أنا جاه ربي غني الله ذا أو كريم تقبلون سيد أمرك الله وما حتنقي كم بركينا يال إشلانتي ولد حبي جوزا جرت اختيار بناك اللغه السامية قد كم تظهر سياسيينه Suleiman Baahso Bilaaway ahuddu ka waaqi kul yiri mar qadada dariishe arkin soo hadgay soo wariyay si uu waagacanninka indineed inuu yahay iyo dawli inuu yahay Kolke soo dirti kulke yarintii ma soo aday kulka هل كان الله كان سليمان وحده إلا يرمضه إلا دوري عندون عليه وعوين ما كرسي بسوسا سميسنا يصنع كل شيء أما واحد قدرة أما واحد كدمة أما الله بده يسقدهرو ما لنا مالنا كقدر ما امتحان بعمل كيتم هذا الله قاعدة إياه للي هي كرسي عاجي كانو كلامي كان كرسي عاجي ما جاي إلا مور وأشبال عذوقي حمك لكن الناس لديه كرسي هذا كان اوكاله ميحي يدون السدي بيكو جوابته كيف هو يومه يومه يومه يومه يومه وحايته ليكا أنه هو سجي قادمه داعي قلت حكمه ذلك هو ذهب الله يوم إياه تاره قال النبي سليمه وحو يري نكر مالدها دورية لها أن هذا عرشه كرسي هذا أما هو عقدره أما هو عقدمه أما, وعقدر أما وحوغا إلا مالدحال لدون أيها كل قصة النبي سليمان يري نانظر بروحان فيرينينا تعتدي إنه قرأت كورسي قادة ابنه يهي وعقل قادة اوواف يهي أن تكون إنه من الذين كواهن لا يهتدون وحبك الأقراني فلما قلت أيها جاء تمد اي قيل الله يري أهكذا سعيش النفط هذا وبدلنت أهكذا كان أوكلا ميهي فأنت أخبرك أنه مصانا وكلا كن كادي ميها يدين والسؤال توصل جوابت ماها أموها هي لكن كاكا كان او كلا ميهاي والسؤال جان قور عنو هكذا كان او كلا ميهاي عرشوكي فأنت أخبرك هكذا قالت وحايت لي كأنه مت وإسكا هو كينيفا وانا شكتي مانا شكتي. لقري يقف سعيني تاي عقلت كما نَبِيُّ اللَّهِ نبي الله سليمان باع الله مهدن قوه عويري نات عالي مدود وانا حكيمت مد وعوتينا العلم الى اقومبون نسيي من قبلها نات انتا وحبا لسين فوحينا لقدزي ولغلاتينا داود وسليمانا علما اي اين صامرني قلت علمي بأهل النسيي ايضه ارتد انك تضلوهو قانسا او مسلمين انو احاين ايضا محاين مسلمون لغوه وصدها وان لو اذر دار ايضا ما اسنام باشرته واتيق الرعد عابود جرته كانت اي ناكت وحاين تعبد من العابود من دون الا اللاكسو كوحي عابوده اي حقيق او دي انها ناكتا كانت وحاين نغطي من قوم ذاك كافرين قالوا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 كان هو متكاني هريال واشج هو كي جي ما بلق على جرن عيا ووتي نبي الله سليمان العلم أقوم من قبلها نعسان أرسلت برب العلم نسيج أن وكل آني مسلمي كوا الله جانسني وسدها وحاقش تري ماكي أي كانت آتي تعبد من عبده من دون الله كزوك أي حقي كشري إنها نعسان كان وعي آتي. من دوم ننتظر الكافرين الجالام كيلا الله تدخل السلاح إمتاع الله بعد بوكسمه نبي الله إسرائيل ما بعض الروايات وحيله وحالجوير الناكتة قابضة مر بيله قابضة مر بيله ذاي أما اللواح دغور كلها ذاي كلها شو نبي الله سليمان ما إمتاع سو وقعدو وقعدو لما أورن كان ناكتي دو فيت بدو ملاذة حكم السميري مر بنان والكان وكلا أيالا السميري Nabinulla jeshua jimani regisi għeskarri farizden, hasso la uħal uħal uħal uħal melke duin ubbi, uħal uħal uħal uħal uħal uħal uħal uħal uħal uħal uħal uħal uħal uħal uħal uħal إيه هلق إيه مالاي إيه ما شغل دعك ليه قلت أسأل ليه رسوك وليه وكارك سيديه يا جاناك وحقادي ما شئينه تهيب اللي بيه ونعمره اللغه اللغه اللغه لقناه مرايض ما يندره من إلا مرايض ما موقفل وحش فاو خفيفه قلت أمرك اللغه يرسوك لبنانك اللغو قادل عيه ايه قحودي يا شاهيه ليه انتا كانت امتحان كانت سوقت بالأيدي كلها غرورة بما ليسه قلت ربيعات كنت عيسالي حي مريها حينو حقات بيجيري قيلة وحالو يري الله ناكت ودخل الصرحة صوك الصالوطل فلما قلت غاءته اي صرحي بياركتي اي حسبته ملايسي لجه تنبت وكشفته عيثه عن صادقها انتي اللي برميون بي سيقف بيام تركن سنكاو قيل ايير فيداتاي قورتي فيداتاي سليمان قال سليمان وهو يري انه وحكوم قنايا صرح واعلى سمي ممرد من قوارير لا سمي او اديبيا اشغاري مريش شكي دمارا وين اسدتك كل قارتي ان لا تي طول يكم وين ياي ان كانو سنعاي شسغديبتي ماركي السلامي با واي الله لسانك إلا هذا الكهورا جونت الله تعلو على يواتون المسلمين وأكرمين كرمي أنا إسلام حال وحيت للرب ما في سيوحيدي يقرأ علي عبد ربي يا ربي أنا إني نفسي نفسي دي باندول مي كرتان قرأيو وانقيم لهن دي الدلمي. أما الآن وأصلمت oh kanzamai aqligeedaar waxay isudhiibtay suleyman be hala waxa loo islaamay loo kanzamaayo wa ila subhanahu wa azza wa jalla kulka wa aslamtu li suleyman ma yanora wa ay tirri ma suleyman isaga waa daaigi diinta ugu yeeray nin lo ka feeri kharama alla taalu alayya wa atuni muslimin وعدا عيدي الدين تسوى القليد هذا وقصة ببعها لكن حتى ليسو دي بيساقا معها وأسلمت وأحقا سمي مع سليمان أنا سليمان اللجنة لإلهي بانوه أحقا سمي اللي رب العالمي كنكرو بيها قيل وحلو يري الله ادخلي قال الصرحة صارو تضاهم وقلهم صوتا فلما رأته حدا يماشي أعرقته حسبته ما ليسي لقد تنبت وكشفوا عيده أن سعيها ربع هذه اللون أيام مرادك قادم قارس ولمباعيري إنه سر قادو جهده سر هو لسعيه يدا حماري ما يصير ما سوا أو دنتوا لكن ممرد قارس نسمي من قواري قل ربنا لجسمي قارد وعيتي ربي يا ربي, ربي يو، أني يا ربي قايم إني أني قا سلمت وعند نفسي أني قا نفته إذا وعسلمت وعنه قاسمي مع سليمان أنا لجرا سليمان للا خبي قلبه عبده رب العالمين أم كود خبي جيسا أي أنه قاسمي ولقد أرسلنا إلى ثمود خمسة له هلك سليمان بينك كربحني النبي الله الصالح يرث ثمود إشودي بينه طابناهنا على تعالى ولا حوزيني ولقد وحالبا أرسلنا إنا ندرني إلى سموت قبيلة ذكر ثمود ليلة فرع أدمرك اللبابي إلي أي يقول لشين أخاهم ونالكود صالحا في النصفه ونالك أي أن نقضيخي وعالصالح ذلاتري أن يعبدو فرثمودا وعابوذا الله نعبدك عبا عابوذا ورفي هدو أرشاكي لبع الله قيب سماي إن يرد Or Rabbi Humaysaw Sari Alayh M T Babnai Odi Kulakohad Balo Dagalamai Faidah Kortu Sulayman Majitavi Humhir Tamut Lava Kohadu Yahtasim Murmayya Dagalansan O Khurana Gallimadi Iawa Sa Nimani by Bhakti Muslim by Nouden Kul Qasan Nabiullah Sulaiman Fati فأتنا بما تأجنا ليري قال النبي النبي صل... نبي صالح وهو يري يا قوم قرابو لما تستعجلون محد دق دق سنهان بالسيئات وحما قبل الحسن وناقكه الى ما وانا كبريدان ومد في عنقوته لولا تستغفرون الله الى ما دم لذا كبريدان لعلكم ترحمون لكي ترحمون إلا حارث دراد وقال له جوابي قالوا حرث مدوح ايادين اطيرنا باسيساني ويكا اذيقا صالحا ايه هو بمن انت معك كل جرتا ايه انه باسي بلاعي اوخ ايه ابو حفاظ قال وحو صالحيري قائركم بلاذا اذن عيزتا عند الله اللاكي بايكاتيمي اذنكا سكاسباداي بل انا الانيقا ايه دادكا اذنه باسي دين واثنه حقا اقانتم اذنكا قوم داد باتهين. تفتنونها للجرابي وعندما بعد جرابان تيينو جرابان تيين خير شركا ونبلوكم بشره والخير لبدا بواي اختبار وعندما يبقى لأيها هنا تحقاك تانيو هنا تحقاك ويدان كل كان نبي بيئي تدكي رمي الله تشعدي سقالين أو قدار ابن سارف كجيرو اي الله قوان سعدي ان لغا فرحشا صالح ايه انت الروميس تخديدا الموقن وحالة يريدتك أينو يساقل إجنواص عطماقا ساقل لهم انتا روتك اني شاهيني رينجي قلت انو ان انا ميل فقبانو صحينا واتاكي قلت انو سفر خيح الا انينا soo masal ka ku jira isaga iyo kuwa ka dabanuu inta uu soo galay hangamka siin kulka revenue ma daalayna godkiina anku noqon xujadeenu waxay la la وما كانوا مخرن وما وهم لا يشعرون قرف خي جلث أي كلو من أيه أيالجودم ييجبيه هل كييجي ولا قدر سنا واحد درني إلى زمود رير زم أخاهم ورالك سالعنا وحنلا درني أنا الله معبد بعطا فإذا هدانو لا درني هم يجي فريقان لا بكو قال وحو النبي صالحيني يا قومي قرابا لما تستعجلون محدود دكتك دك سنيسا بسيئة حما قبل الحسنة وانا كور لو لا تستغفرون الله إلى ما دنب لافيدك بريدان لعلكم ترحمون لكي ترحمون إلا إينا عريستوه خلوه عيدا دين لطيرنا بك بكاذك صالحة يا وبمن أنت معك كل جرك قال طائركم قال صالح وحو يريد طائركم عند الله ذو بل أن نباسدين ودنوا الكيدة أنتم إليك قوم باتين تفتنون حق يبلغي اختبارها أيضا وكان وحاء هذه في المدينة مقالة لديها تسعة طراب صغال يفسدون خربة في الأرض دولك أو ولا يسلحون أمرنا وحونا جيني قالوا الصغال كوذيبه يلي تقاسموا إشدارس دا بالله إلا إلا معبولك حقا كالك Touhijuruhuija kuuluu tiedänä, touhijuruhuija be kuuluu tiedänin. Alla on läksyvää, onsa liikkeetäkoilla tämäinen, jonne onni on läksyvää, onsa liikkeetäkoilla tämäinen, jonne onni tekee. Sitten on läksyvää, onsa liikkeetäkoilla tämäinen, jonne onni tekee. Sitten aina on läksyvää, onsa liikkeetäkoilla tämäinen, لان إن انه ان صالح يديت سمراينه ي هو اهل له انت لكي ترميس راضي ثم حدن مرنوا ده من كذان تنقولن اين ادهين لوليه فكدي غذر ما شهدنا ما بان جوين محلي كهله لا war kasrun banduku sheegayna wa makaru hagar sada sagalkani salih yado makran hagarsi xadi wuxuu yilo wa makarna annaga ebaana makran hagar wa hum yaloosa la yashuru hagar ta ismaye endayo ge fandur feeri kayfa sida ay kaana ahatay aqibatu makrihin hagar ta يريف دنبات اذي ايهي باقوبة ايه انه انه ايه با دمرناهم و ارتصغال قوذيب انه هلاقنه انقبي كتب مني حقه دال واقومهم خيرثموه دنبان هلاقنه اجمعون جد قد فتلك تاس ابيوتهم اقلضوا ذي اخاوية ايضاو ايدلاه وماكي سببتي ايه فلموه قردرسدان ان في ذلك كيسادا لغشيكيه نبي صالح ايه خيرثموه قدوه دو قال يا لقوم دادوغو يعلمون يعلمونه وحق وان جينا الذين ادتكه امنوا الحق ربي أو وكانوا نقد يتقونك وانك بق ايام سمطبين ولوط نبي اللوط مشي قال قرت نودري لقومه فروك نسيب وعوني حتى موحد موعد الله من الانسان الفاحشه ايكون وح كحون لارق انني من وح قديده وانتم من يكتب سنون يسجد قبل بدو او غيده يار غايا يبنا كمالين اج يغ استوراي اللي واك زمن جيرين خرك من دون و عقب بعدن وانتم تجهلوا إسكاجها في اليهل أيو وحن إيه أمانتوه ووقتي هنا وإسكاجها في اليهل أيساو ولقد وحادة فارسلنا إنا ندرنا إلا تمود خير تمود أخاهم والألخول صالحا نحب ندرنا وحن الله ترنا نعبدو عابدا الله ربك أرلك عابدا فإذا هدان ندرنا إسنا واركي قييي غير تمود فريقان اللبكو حوض بين أخذين مؤمنة ومشرقة يحتسمون قالوا حوجي لي نبي الله صالح يا قوم قرابه إما تستعجلون معذوا دك دك سنة يسان بشيئة حماها قبل الحسنة ونك كهر لو لا تستغفرون الله إلى ما دم تنبدافك باردان لعلكم مدنتين ترحموا إن حقب الله يذين كان نحريستو هذ مدنانتين قالوا حي لذين اطيرنا باسي سنة لك هذه الصالحة وبمن أنت معك كل جرتا قال صالح وحن يريد طائركم باسكين عند الله يجب أكتبوا كيمين أكتبوا كماهما إذنك أقلب صدي لكن لو يدين كيمين فلانتم إذنك قوم تدبعتين تفتنون لجربائي وكان وحاها دي في المدينة ما قال ذاك وديهذا تسعة رعد صغال يفسدون خربائيا في الأرض دولك بالكفر والمعاصي والقتل والظلم والنهب بيكو خربائيا أو ولا يسلون المرنوى وناجين قارو سقال في وعيلا ذي كوني بالوضحي ولا تزنايا شرقو يأجر بالوجهنا يا تقاسمو إسدار صلا بالله إلى مجيء إسدار صلا لنوبين بيتنا إنو ميرينو هو له. هو صالح بينو ميرينا إياه وأهله إن دروا ما يسر عليه ثم كجدل لنا بولنا وحينوده دونا وليه يدكى بيه قدره اذا كانت موت قمينا ما شهيدنا ما انه جوغين مهلك آله صالح لقد دوت كيسا وقت الهلاكا يجرا ما انه جوغين وانا انه بساتي قور انه انه وقت الهجوغين فنبان كشيغينا وصدحبه انكور بان مغاله انه لغي انسا حيطاني انسا فرنان جدك قدعني وما كارو سغالكي ننها قرصده sal ya intii rumaysay makran habirsi kuma karnaa annaga eedana waanu hada samey sagalkooda makran habirsi oodadkiyo way ka dhunteen ya geediyooda sheekada kanka sawdadkiina laga daba badiyay shirqol bay samdayeen gud bay ku dhunteen bur bay hoosta ka galeen burti baa lugu burta galeen xagartaas ayna merkkailla, jii nei babiä seegän, vo ma karna, anna kan agar si nei babiä yiri, makri na agar si, vo hoomiä jäga, Kaifa ja ma jänoi, äi besetua dalua jäga, kolkasu taudi nä babiä jäi, kisii kana if ولا يحيق المكر السيئ إلا بذلك والمستفيد من الجريمة هو المرتل الغير قف قي سيرا دا شير قول سام او شير قول كا وعاد كو سميساي فايدي يو وعا كوداي اسغي با قف كو با باوور سي دا كومي حاجيا شفرحيه حاج لا حاج با حرمنا وعملنا وقم حياتهم انكوذينا وقال لقورها حقا بي قاتل المستفيد من الجهيمة قفك إسياء ذاك قفن تاسمه إسوفاء إدكال هو المتلرد إساقه مركو ربابيني سيبا أن من كان قد عضي يقب باباباي قرانكو نساسه وشاقه ولا يحق المقروس سيئه إلا بأهله تدخي معموري أيهم بيقل وما ومكرنا مكرا وهم إياقا أولئك يشعرون أوّي مِدَّ إب فندر فيري في كيف سيراي كان آتي أعقبة ما كريه حجر تيس معيّن إيرد دم بيت فيري أن جا دمرناهم سقال كذي هرت على جني وقومهم خير كذي نكده وجنّي أجمعين دمانتو يا ماشي صالح باكو هاري الله تشنعي هل قور على لا هيابد بعدي كل كاساربي فتيل كتاس أي أبو يوتهم يذا يق أقلد صالح ايش اللعب هذا بقر تويسك قبطان أردني سعودي لا أيقته على حدود كان سعودي لا ينقدير مدائن صالح فتيل كتاس مو قطع أي أبو يوتهم أقلد هذا خاوية يذا إدلا بما كي سببتي أي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 iyin ti lanchirsey mabadni ila afariyat olan ila afar bagon ayay ku cegen mufassirin da farko wa kanun nqdai da ta go kuwa allaka baqawu quluta alka nabiyullahi inu ya bisarisi ayaka bilawati qulkur muutan nabiyullahi inu sai idagolu ka layiri li gaumihi quldu Oi, oi, oi, oi, oi, oi, dalan.